الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد ا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة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 يا ايها الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا أ فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله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 وكره و اليكم إ الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر ل ل ه أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 ا ل ر ح م ن الرحيم م ا ل ك يوم ا ل د ي ن إياك ن ع ب د و إ ي ا ك ن س ت ع ي ل ا م ي ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م م س ت ق ي ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت عليهم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 اجتنبوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا كثيرا من الظن ان بعض الظن انكم ت ن ز ن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 ان الله عليم خبير الله السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله, السلام عليكم ورحمة الله